تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين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 الوقع عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدمر فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعذبك يا موسى لا تخف ان يلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء ان في تسع ايات في تسع آيات إلى فرعون وقومه هم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا, آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داعود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا واوتينا من كل شيء. هذا لهو الخطل المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى I don't know. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأبخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنهم أو لأغتينني بسلطان مبين Məkəzə qayrəbə Fəqal Aحqt bəmələm Tuhqəbə Və jətəkəm Tuhəm Səbə Bəməl Yəqin İndi Vəqətəm Rəətəm Təmliku İndi Vəqətəm Rəətəm Təmliku Vəqətəm Vəqətəm Vəqətəm Kül Şəy Vəqətəm Çeviri ve جاؤون قالت يا ايها الملأ انني القى الي كتابا كريما قالت يا ايها الملأ انني القى الي من سليمان وانه بسم الله الرحمن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 ديد والأمر إيك فانظري ماذا غ تأمرين إن الملوك إذا دخلوا ضرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي عِزَّةَ مَلِكِهِ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي عِزَّةَ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 وتدعى اليك قرف فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من صب ربي قال هذا من صب ربي يبلوني اشكر ام اكفر وما شكر انما يشكر لنفسه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 ليها وكننا مسلمين فصددها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين طيل لها ذو الصرح لَمَّا رَأَيْتُهُ حَسِبْتُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ صَمِّهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ وَمَرَدٌ مِنْ قَوَارِ أرسلناها إلى ثم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 صُمٌّ بُكْمٌ تَصْعَدُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَعَاصَهُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ نَرَى وَلِيَّهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَ جَيْن الذينَ آممَن وَكَانوا يَاتَّقُون وَلُوق إِ طَاال لِطَمِه وَلُوق إ قَالَ لِقَْمِه تَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَآاتُمْ تُبَصِعون أَإِنكُم لتَأتونَ الررجَلَ شَهْوَةَمِّ جُون النِس فَْآةُ halun fama kana jawab qaumihi illa an qalu illa qalu wa akhrij al lut min qaryatikum innahum ulasun yutahharun اهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين فانزيناه واهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وأن عزل لكم من السماء كان لكم ان تنبتوا شجرها فإله Quan, quan əm mən yudibu almuttar əm məniyibu almuttar əməni, لذيا حمشرا ومن يرسل الذيا حمشرا بين يدي رحمته الالههم مِنْهَا فَلَهُمْ مِنْهَا عَمٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كفرون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 لا راض فلك بعض الذي تستعجلون وان ربك له فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ليعلم ما تكتم صدورهم وما يعلنون ذَا بِنٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا قَصٌّ عَلَى غَيْرِ إِسْرَائِيلَ وَأَكْثَرُهُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يُدبُّ بأياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قالا اكذبت في اياتي ولم تحيطوا بها علما ام ما بكنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ولم ح فز عما في السماو زارنا الجبال تحسبها جامده وهي تمور مر واستحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ مَنْفَزِعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلْتُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ